في هذا اليوم المبارك درسة السفارينية توقفنا عند قول الإمام السفاريني رحمه الله فصل في الذنوب ومتعلقاتها فصل كلمة تقدم معنا أنها تستخدم لفصل كلام عن كلام أو لابتداء معنى جديد في الذنوب ومتعلقاتها أي الكلام على الذنوب والمعاصي واختلاف الناس فيها وحكم من وقع في معصية من المعاس قال ويفسق المذنب بالكديرة كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المر من الإيمان بموبقات الزم والعصيان وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوب ويقبل المولى بمعد الفضل من غير عبد الكاثر ملحصل ما لم يتب من كفره بضبه فيرتجع عن وقده وصده ومن ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء فإي شاء يعفو وإن شاء انتقن وإي شاء أعطى وأجزل النعم قال ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة يفسق المذنب يفسق المسلم المذنب بالكبيرة الأصل في المسلم السلامة سلامة الفطرة وسلامة الذمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه الأصل في من ولد في الإسلام أنه يولد مسلما والأصل أنه مسلم مؤمن حتى يفعل فعلا يقدح في إيمانه أو يقدح في إسلامه الأصل أن المسلم تقي هذا الأصل أن المسلم تقي لا ينتقل من وصف التقي إلى وصف الفاسق إلا بأن يقع في كبيرة من الكبائر قال ويفسق المذنب بالكبيرة يقصد المذنب أي المذنب المسلم أما الكافر من اليهود والنصارى والمشركين فهؤلاء وين فعلوا ذنوبا أو معاصي فإن كفرهم وشركهم أكبر من زناهم وشربهم للخمر وعقوطهم لأبائهم ونحو ذلك من الكبائر الأخرى فهو الآن يتكلم عن المسلم العاصي لا يتكلم عن الكافر والمشرك قال ويفسق المذنب بالكبير يفسق أطل الفسوق الخروج عن الطاعة لهذا قال الله عز وجل وإن قلنا للملابكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه تبارك وتعالى فالفسوق هو الجو والخروج عن الاشتقامة الفسوق هو الجو والخروج عن الاستقام والفسوق نوعان فسق أكبر مخرج من الملة والعياض بالله كفسق الإبليس وفسق أصغر غير مخرج من الملة كفسق الزاني وشارد الخمر والسارق هؤلاء فسق الشارد الخمر فاسق والزاني فاسق والسارق فاسق, والشارك فاسق ونحو ذلك من الكبائر الأخرى فالفشق إما أن يكون فشقا نخرجا من الملة كفشق الشيطان ففشق عن أمر ربه ومعلوم أن فشق الشيطان فشق كفر وخروج من الاسلام لهذا حكم الله عز وجل على النار على إذن النار قال ذاته أن من تلعت منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءا موفورا وفسق أصغر لا يخرج من المله وهي بقية الكبائر والآتام والذنوب فقد ذكر السلف رحمه الله هذين النوعين في تأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فقالوا الفقم بغير ما أنزل الله كارت أن يكون فسقا أكبر وكارت يكون فسقا أصغر الشاهد أن الفسق منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو ليس مخرج من الليلة. وهذه الأوصار التي هي الفتر والظل والكفر إذا ذكرت من سريدة دل كل واحد منها على الآخر وإذا ذكرت مجتمعة دل كل واحد منها على معنى القفص فالشيطان يوصف بالكفر ويوصف بالظلم ويوصف بالكشف فالظالم كاثر فاسق فالظالم كاثر فاسق الله تعالى وَالْكَافِرُونَ هم الظَّالِمُونَ هذا بالنسبة للظلم الأكبر كالشرك بالله عز وجل ظلم أم لست بظلم؟ ظلم والدليل قول الله تبارك وتعالى يا ابو نجل تشرف بالله إن الشرك لظلم عظيم هو ظلم لكنه ظلم مخرج من الملة والعيادة بالله هناك ظلم آخر غير مخرج من الملة الذي هو ظلم النفس وظلم آخرين لأكل أمواله هذا ظلم لكنه ظلم أصغر غير مخرج من الملة إذا جمعت هذه الأوساط الظلم والكسك والكفر دل الظلم على وقف التعدي على حقوق الغيب ودل السفق على الخروج عن الاستقامة والطاعة ولهذا يصف الله عز وجل بعض الذنوب بالسفق فيقول وأولئك هم الفاسقون ويصف بعض الذنوب أو بعض أصحاب الذنوب بالظل فيقول وأولئك هم الظالمون ويصف بعض الذنوب بالكفر فيقول وأولئك هم الكافرون لتناس بحال صاحب الزمن مع هذا الوصف فإن كان شركا أو جحودا أو عنادا أو استكبارا أو إعراضا وصفهم بالكفر فالذين كفروا عما أنذروا معرضون وإن كان تعديا على الحقوق وصفهم في مواضع بالظل وإن كان تجورا وهوى وخروجاً عن الطاعة وصفهم بالفسق ودرج أكثر اهل العلم على استخدام لفظة الفسق في حق المسلم العافي درج اكثر اهل العلم على استخدام وصف الفسق في حق المسلم العافي ونادر ما يسبقون الفسق في الخارج من الملة وإنما يستخدمون للخارج من الملة وصف الكفر يستخدمون في الخارج من الملة وصف الكفر يقولون فلان كفر لا يقولون فجر وإن كان الفجر منه أيضا ما هو مخلص من الملة كما تقدم وسبق ولهذا لا بد أن يعرف العبد اختلاحات أهل العلم في كتبه حتى لا يحمل كلمة على غير معناها ومرادها الذي أراده صاحب الكتاب أو صاحب التصريح السفاريني يقول يفسق المسلم يفسق المذنب يفسق المذنب بالكبيرة أي أن المسلم الموحد إذا وقعت الكبيرة من الكبائر أصبح مسلما فاسقا ويسمى عند أهل العلم بالفاسق الملي لأن هناك فاسق غير ملي ومن هو؟ هو المسرك والكافر غير ملي لأنه على غلى ملة الإسلام كاليهود والنصارى فساق أم ليسوا بالفساق؟ فساق لكنهم فساق غير مليين ليسوا على ملة الإسلام بينما الزأي فاسق ليس بفاسق؟ شاربو الخمر فساق ليس ليسوا بالفساق؟ فساق مليون لأنهم على ملة الإسلام يسميهم أهل العلم فاشق للي أو فساق مليون أي أن وصف الفسق لا يرفع عنه وصف الإسلام أي أن وصف الفسق لا يرفع عنه وصف الإسلام المؤلف رحمه الله في هذا الباب يريد أن يرد على طائفتين او على ثلاث طوائف من البشر الطائفة الأولى الصوارئة الذين يكفرون المسلم بالكبائر الذين يكفرون المسلم بالكبائر فيكفرون الجاني ويكفرون الشارع ويكفرون شارب الخمق ويكفرون عاق الوالدين ويكفرون من آب جاره ونحو ذلك الغياظ بالله مما هو معروف من مذهب الخوارج وطريقته قالوا أي الخوارج لان الله عز وجل حكم على العاصي بالخلود في النار في قول الله عز وجل وما يعص الله رسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها هذا الشداره والخوارج قال والزاني عاصي وليس العاصي لي متعدي لحدود الله وليس المتعدي لحدود الله عاصي ومتعدي لحدود الله هذا فهو داخل خالد في النار. ومن الله حدوده يدخله نارا خالدا فيها. قالوا ولا يحمد في laha wa rasulah wa ya jardhah udhu then to invent fituh an ara haましょう could be that it's all and not in the forest And have killed in the now or in that can't parole And the Alice Al nasut And ولهذا كفر علي بن عدي طارق رضي الله عنه أول ما قردوا وكفروا معاوية بن عدي سفيان رضي الله عنه وكفروا معنا العلي رضي الله عنه وكفروا معنا معاوية رضي الله عنه ثم بعد ذلك بدرت باجرتهم ونشأت بجرتهم والجلاب على سفتهم أن هذه الآية نزلت للمشركين ومن يحسر الله رسوله ويجعد حدوده نزلت في الشرك نزلت في ذنب هذا أولا سبب النزول يبين معنى الآية ثانيا فهم الصحابة لهذه الآية فإننا لا نفهم القرآن لأهوائنا وإننا نفهم القرآن يفقل لفهم من الصحابة ربوان الله تعالى عليه فهموا هذه الآية وأنزلوها في حق المشيك والكافر ما أنزلوها في حق في الزاني والسارق وسارد الخمر ومن يقعون في كبائر الإثم والذور ثالثا أن هذه الآية وإن كانت قد حكمت على العصاة بإطلاق بغض النظر عن نوع المعصي بالخلوذ في النار فإن هناك آيات أخرى وأحاديث أخرى حكمت للمسلم الزاني بالإيمان وبالجنة والقرآن لا يكذب بعضه بعضه بل يصدق بعضه بعضه وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مصدقة لما في كتاب الله عز وجل لا معارضة له في الصحيحية عن أبيضا رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجأ ببردة قد مان أغلق جواله ورجل الله رضيه. ثم أتيته وقد استيقظ فقال لي يابا يا در من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله أو من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق وفي رواية وشرب الحمر يا رسول الله قال قلت وإن, وإن زنا وإن سرق قال قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق فقال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن ترق على رغم أنف أبي ذر وفي لفظ وإن رغم أنف أبي ذر فانصرف أبو ذر رضي الله عنه ويقول وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر فهنا النبي عريق الصلاة والسلام أكبر أن هذا الزاني يدخل الجنة وأن هذا السارب يدخل الجنة وأن سارب الخمر أيضا يدخل الجنة ودخوله الجنة يناسي قلوبه في النار لأن من دخل الجنة لا يخرج منها لكن من دخل النار هل يخرج منها؟ نعم إن كان من الموحدين يخرج منها وتأمل معي إلى قوة الحجة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة وإنزن وإنسرق معي؟ ما قال من, دخل من شهد إن لا إله إلا الله لم يدخل النار وإنما قال دخل الجنة لأنه من دخل الجنة لم يقلد منها من دخل الجنة لا يقلد منها بينما من دخل النار إن كان موحدا أخرجه الله منها إن عزبه فيها وإن من يكون موحدا بقي فيها أبد الآذلين ودهر التاهلين كما سيء معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى الشاهد أن هذا يرجع للخوارج استدلالهم بالآل ومن يرسل الله ورسوله ويتعبد حجوباً يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم شهد للزان والسارق والسارق للخمر بدخول الجنة برغم زناه وبرغم سرقته وبرغم شربه للخمر فهذا دليل يستكن الزان والسارق من الخلود في النهاية وإن كان الزنا السرقة من المعاصي ورغم ان عام في هذه الايه لكن الايه تختص بهذا الحديث ومعلوم عند العلماء ان السنه تختص الكتاب معلوم عند العلماء ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم تختص الاممات الوارده في كتاب الله عز وجل ومعلوم ايضا ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مفسره وموضحه ومبينه وتارحه لكتاب الله عز وجل وبدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضل الناس ضلالا بعيدا كما أنهم انتركوا القرآن ضلوا فكذلك انتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ضلوا لهذا قال عليه الصلاة والسلام في المسند في سند الحسن ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه القرآن ومثله معه هي السنة وكذا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه أنجل إليك الذكر قالوا العلماء الذكر هنا هو السنة والحديث لتبين للناس وأنجلنا إليك الذكر الذي هو السنة والحديث لتبين للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن فالحديث يبين القرآن و culfish ويوضح ما أشكدا منه تبين السنة أن هذا عام مخصوص ومن يعص الله ورسوله أن يعص الله بالكفر والشر ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها الطائفة الثانية طائفة المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد ومؤسس طريقتهم واصل من عطاء كان من طلاب الحسن البصري رحمه الله وكان الحسن البصري رحمه الله يقرر في مجلسه الرد على الكوارث وان المسلم العاق وان المسلم اذا وقعت لا يخرج من المله ف كان واصل بن عطاء سمع راي الخوارج وقولهم وتاثر ببعض رايه وفي نفس الوقت سمع عطاء الحسن الدصري وتاثر ببعض قوله فقال وصل المعطاء المسلم إذا وقعت الكبيرة خرج من الإسلام ولكنه لن يقفل في الكفر قال له فأين يكون؟ الله عز به قال هو الذي خلقه فمنكم كافر هو منكم مؤمن هل هناك شيء مثل من صفر؟ لا يوجد قال له فأين يكون؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين لا هو لنؤمن ولا هو بكذا فقال له الحسن البصري اعتزلنا فعند ذلك سموا بالمعتزلة وقيل أن واصل ابن عقاء لما سمع كلام الحسن البصر رحمه الله الله قام من المجلس وأنسأ حلقة أخرى يقرر فيها مذهبه الفاسل فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل فسموا عند ذلك بالمعتزلة فسموا عند ذلك بالمعتزلة المعتزلة يوافقون الخوارج في أن العاصي يقلد في الناس الفرق أن الخوارج يقولون هو كافر وقالب في الناس والمعتزلة يقولون هو خالد في النار لكنه ليس بكاثر وفي نفس الوقت ليس بمؤمن أو مجدر هو في منزلة بين المنزلتين لكنهم يتتقون مع القوارث أنه خالد مخلط في النار لا يأرج منها أبدا والمعتزرها هم أصول مر معنا في أول الكلام أحد أصولهم ومن أصولهم العجل والتوحيد وهذان الأصلاح مر معنا فيما تضع يقصدون بالعبار أن الله عز وجل لم يجبر أحداً على كفر وراء الشيئة ولهذا قالوا أن الله عز وجل لم يخلو أسعار العباد فالعياد بالله وأن الله عز وجل لم يقدر المقادير قالوا لأنه لو قدر المقادير فإنه قد أجبر من شعله كفر وقالوا الله لم يقدر المقادير قالوا وهذا هو العقل في عقه الله أنه لم يجبر الكاثر على الكفر وبالتالي لم يقدر الله عز وجل مقادير الخير والشر والكفر والإيمان والفسق والطاعة ونحو ذلك ورددنا عليهم فيما سبق منه دروس ومجالس وذكرنا كيف الرجع على سبهتهم هذه هذا يقصدون به العجل يقصدون بالعجل إنكار القضاء والقدر يقصدون بالعجل انكار القضاء والقدر ويقصدون بالتوحيد إنكار الشفاة في حق الله عز وجل يقصدون بالتوحيد إنكار الصفاتي في حق الله كوارك وتعالى نحن موحدون نعبد الله عز وجل ما لا تقصدون بالتوحيد يقولون نقصد بالتوحيد أن ربنا سميع بلا وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة ولا يد ولا وجه له ولا قوة له والعياذ بالله ويقولون هذا هو التوحيد يقولون هذا هو التوحيد فهم سمّوا أنفسهم بأصحاب, بأصحاب العجل والتوحيد ونقول هذه الأسماء والمسميات لا نتوقف عندها كثيرا فمثلها وأكثر منها من الأسماء الجميلة في ظاهرها نشأت في القرون المتأخرة وفي العثور الحاضرة أسماء لامعة وجميلة وبراءة لكن عبرة ليست بالأسماء ولا بالمسميات وإنما العبرة بالمناهج نعرف هذه المناهج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه فإن كان منهج هؤلاء القوم موافقاً لما جاءت القرآن موافقاً لما جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقاً لتعامل الصحابة رضوان الله عليه وفهمهم قلنا نعم أنتم أصحاب عدر وأصحاب ذري لكن لما وجدنا أنهم في باب العجل ضلوا فأنصر القضاء والأرض وكذبوا كتاب الله عز وجل ودأوا في التوحيد فأنصروا صفات الله عز وجل والعيادة بالله وجرد الله تعالى من صفاته فنقول لهم أنتم لا عزل ولا توحيد والعيادة بالله لا عزل ولا توحيد بل هم ما عرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة ولهذا ظلوا ضلالا مبينة سأتي معنا من ضلالات المعتزلة الشيئة ننظر على جهن نحن الآن ندفر بعض أصول معتزلة مرة معنا منها أصلان أصلهم في إنكار القضاء والقدر وأصلهم في إنكار الصفات ثم هذا أصل ثالث لأصولهم أن المسلمة أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين لا هو بمؤمن ولا بكاثر ولكنه في النار خالدا مخلدا فيها كما يقول القوارج يرحيل اتجاه هاتين الطائفتين وكربة تعري نشأ الطائفة ثالثة تسمى بطائفة المرجعة نشأ الطائفة ثالثة تسمى بطائفة المرجعة قالوا إذا كان الخوارج يقولون الزان كافر فنحن نقول الزاني مؤمن كامل الإيمان وإيمانه كإيمان جبريل وإيكائيب وإسراثيل ومحمد وأبو ذكر وعمر يعني من أقصى الشمال إلى أقصى إلى أقصى أيضا إلى أقصى الشمال أيضا ليس لديهم يمين هؤلاء قالوا هذا الزاني وهذا شالب القمر والعربيد وهذا الفاجر هو وجبريل في سرج Without chave في الإيمان العيابة بالله هو وجبريل في الإيمان من سواب هو العيابة بالله القوارب يقولون لأن النقص في الإيمان شكر المرجع عظم يقولون لأن النقص في الإيمان شق وشك هو كف ليس كذلك؟ قالت رسلهم الله شف قلت يوجد الله شف ومن شك في الله فقط كفر العياذ بالله هذا لكن لا تفعل هم يقولون أن نقص في الإيمان شكل نحن نناجعه نقول لهم أن نقص في الإيمان ليس بشكل هذا تصور فاشد هذا تصور فاشد وفهم باطل النقص في الإيمان ليس شكل النقص في الإيمان نعصية يكون تارة ويكون تلة عمل صارح تارة أخرى ليس كل نقص في الإيمان عشيان حتى ليس كل نقصه في الإيمان عشيان. الذي يترك قيام الليل ينقص إيمانه أم لا ينقص ينقص هل هو عاصي ليس لعاصي لي بنا نقص إيمانه بسبب قلة الطاعة والذان ينقص إيمانه أم ينقص ينقص لكن نقصان إيماني نقصان عصيان إذن نقصان الإيمان ليس كله معصية نقصان الإيمان تاربا يكونه كل تطاعات من نوازل ونوازل وتارت أن يكون نقص الإيمان بسبب معاشر سواء كانت كبائر او كانت صغائر حتى الصغائر تنقص المعاشر إذا نظر في الشاهد وداوم نظر إليها ينقص إيمانا لقدر ما نظر وإذا وقع في كبيرة أيضا ينقص إيمانا أكثر من ذلك فالإيمان يزيد وينقص كما تشيء في في الكلام على الإيمان بإذن الله عز وجل في فصل كلام عبي الإيمان لكن نحن الآن في بيان الطائفة التي ظلت في باب الزم في باب الزنوب المرجع قالوا،, قالوا هذا المذنب كان بالإيمان يفعل ما يشاء وإنه مؤمن وسموا بالمرجعة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان هذا أطلق اسميتهم قالوا مَدَانِ يَبْتَدَ لَا إلا الله إِلَّا محمد وَأَنَّ الله الرَّسُولُ اللَّهِ لِيَعْمَلْ مَا شَاء لِيَعْمَلْ مَا شَاء لأنهم يقولون العمل هذا لا علاقة له بالإيمان لا يؤثر في إيمان العمل هذا يقولون يزيده درجات في الجنة لكنه لا يؤثر في الإيمان يقولون الإيمان شيء واحد الإيمان تطرق مصمم كما قال مقيم رحمه الله في النومية حينما حكى قول المرجئة والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأثنان يقولون أن الناس في الإيمان شيء واحد لا يزيدون ليس بأولهم يتفاضل ذلك إنما يتفاضلون في الجنان بأعمالهم الصالح لكن في الإيمان إيمانهم واحد لا يزيد هذا عن هذا ولا ينقص هذا عن هذا إن وقع في كبيرة أو وقع فيه صغيرة والعياذ بالله وقوله ماذا يكفي أن القرآن يرده فأما الذين آمنوا تجادتهم إيمانا مع إيمانهم كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل المثلث رد على هؤلاء قال ويقفق المذنب بالكبير يقفق نقر يكفر يقدم قبل قليل ان وصف الفسق دي كلام اهل الاله يطلق في حق المسلم العافي هذا غالب في القران لا في القران وصف الفسق يطلق احيانا على الكفر الاكبر واحيانا يطلق على ما هو دون يطلق احيانا على بعض الذنوب في كتاب القران ويطلق احيانا على بعض الذنوب الا بعض ما هو كفر يطلق عليه ايضا في كتاب القران لكن احنا بنتكلم عن استطلاعات اهل العلم يتكلمون، يضغطون وصل فشق على العاصق، على المسلم العاصق قال واثق المدرب بالكبيرة العلماء اهتموا بذات الفشق من ناحية تلك الناحية من جهة الرج على المبتدع كالمرجئ والخوارج والمعتزنة كما سبق قبل قريبا اهتموا بهذا المتحف، المتحف المسلم الفاسق أو الذي يقع في كبيرة المنكدان اهتموا بهذا المبحث من هذه المحية واهتموا به من ناحية أخرى وهي ناحية قبول الشهادات فيهتمون بمبحث الفسك هذا في باب الشهادة إن شهادة الزاني أو شهادة الفاسق عموماً غير مقبولة عند العلماء ويسترطون في الشارك أن يكون عدل ما معنى عدل سارم من الجسكه يسترطون في الشاهد العدالة يسترطون في الشاهد العدالة يقصدون بالعدالة السلام من الجسكه أن لا يكون شرب الخمر وأن يكون زناء ولا يكون سارك ونحو ذلك من الكبائل التي يفشق بها المسلم يقول ويفشق المثلم بالكبيرة الكبيرة ضد الصغيرة وضد الكفر الأكبر في نفس الوقت يعني الكبيرة لها ضد دامة لها ضد دامة من ناحية ضدها الكفر الأكبر لأن الكبيرة لا تخرج من الملة بينما الكفر يخرج من الملة ومن ناحية الأخرى ضدها الصغيرة كدائر وضدها الصغيرة الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً تكلم العلماء في الكبائر وفي تعريفها ما هي هذه الكبائر؟ وهناك مصنفات في الكبائر ويلتب بالذهب كتاب الكبائر وقيل لا تصف نسبته إليه قيل الكبائر سبع فقط وقيل الكبائر سبعين وقيل الكبائر سبعمائة كما روي ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ونقل مثل ذلك عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أما سبعمائة عدد هذه الكبائر ما هي هذه آل الكبائر؟ قيل الكبائر هي كل جنس توعد الله عز وجل صاحبه بالعقوبة في آخره وقيل كل ذنب توعد الله صاحبه بالعقوبه في الدنيا وقيل كل ذنب لعن الله صاحبه وقيل كل ذنب نفى الله الايمان عن فاعله وتصنيفه عندنا كبيره تشمل هذا كله صحيح ان الكبيره تشمل هذا كله الكبيره كل ذنب توعد الله صاحبه بحد في الدنيا أو لنعمم كل ذنب ان توعد الله فاعله بعقوبة دنيوية او عقوبة اخروية او لعن او نفي الايمان عنك عمي كل ذنب رتب الله عليه عقوبة دنيوية كالسرقة رتب الله عليه في الدنيا عقوبة قطع ليد بالسرقة كبيرة لأن الله رتب عليها عقوبة دنيوية وكالزنا رتب الله عليه الجنس إن كان زانيا غير مخصن والرب إن كان زانياً مخصن فرتب عليها عقوبة دنيوية وكقتل النفس رتب عليها أن يقتل القاج lok فرتب عليها عقوبة دنيوية وكشرب الخمص رتب عليها عقوبة الجنس في اتفاق أهل العلم ثم اختلفوا في عدد الجندات كان يجلب لكنهم اتفقوا على أن سارب الخمر يجلد أعقوبة أخروية أعقوبة أخروية قولي النبي صلى الله عليه وسلم من سارب الخمر في الدنيا لن يشربه في الآخرى. هذه عقوبة أخروية من لديه الحاررة في الدنيا لن يزده فيه الآخرة وعلى صحيح عن عمر رب الفطار رضي الله عنه وعلى عد الله من الزبير رضي الله عنه فلبس الحرير كبير من الكبائش إذا لبس الرجال الحريح من لبس الحريح من الرجال فقد وقع في كبيرة لأن الله رتب على ذلك حطوبة أخروية وقالوا ليس الله عليه السلام ثلاثة ما ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليه المنطق والسلعة والحلف الكالف والمنان والسلعة المصورون فهؤلاء الثلاثة توعدهم الله عزجاً بحقوبة أخروية فهذه الثلاثة من الكباء هذه من الكباء انفاق السرعة للحالة الكاذب كبيرة والمن على الناس بفعل, بفعل الخيرات كبيرة والتصويق كبيرة وفي حديث آخر ثلاثة لأن الله يريهم وليم قياموا وليزكين وليم عذابوا أليف حسينكم زانا يعني رشيخ كبير ويزني هذا أيضاً فعاله الله عجزاً بعطوبة أخروية فهذا من كذا وكذلك اللعن كل ذنب لعن صاحبه فهو كذا كبيرا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الردى وموكله فشاهدين فهو مسمع عبدالله المسعود رضي الله عنه فالردى كبيرا لأن صاحبه ملعوم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فكل ذنب لعن صاحبه فهو كبيرا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الزوارات القبور فالزوارات القبور من, من النساء واقعات في كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الزوارة القبور وهكذا كل ذنب لعن فاعله أو لعن صاحبه فهو كبير أو نفي عنه إيمان كل ذنب لقي الإيمان عن فاعله فإنه كبيرة من السبائر إلا إن كان هذا الذنب دل الدليل على أنه مخرج من الليلة ولهذا نقصر قليلاً في هذه النقطة الأسئلة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزال حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يسرب الخمر حين يسربها وهو مؤمن قال أبي هريرة ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبطارهم وهو حين ينتهبها مؤمن قلنة عنه الإيمان لا يزمج ذال حين يزمج وهو مؤكس نقول الذنوب التي نفي الإيمان عن صاحبها نوعان الذنوب التي نفي الإيمان عن صاحبها نوعان الأول ذنوب نفي الإيمان عن صاحبها ولم تأحف قرينة على بقاء هذا الإيمان أو جزء منهم ولم تأتي قرينة لن يأتي دليل آخر يدل على بقاء الإيمان أصل الإيمان أو جزء منه عند, صح، عند هذا الرجل تقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ناشج رضي فنافى الله عز وجل الإيمان عن عن من, تحاكم عن من تحاكم أو حكم بغير شرع لم يأتي بليل يثبت الإيمان لهذا الذي حكم بغير شرع الله عز وجل فبقي هذا الإيمان منفياً بالكلية فبقي هذا الإيمان منفياً بالكلية أي مخرج من الملة وعياد الله وكنسي الإيمان عن المشركين وما يكون أفصرهم بالله إلا وهم فقول الله عز وجل بل لا يؤمنون فقول الله عز وجل ولكن أكثرهم لا يؤمنون نفى عنهم هذا الإيمان بشرفهم ولم يأتي دليل يثبت لهم الإيمان في, آخر في آية الأخرى أو حديث الآخر بل نفى عنهم الإيمان نفيا مطلقا من غير إكباس أبدا فهذا يكون مخرجا من الملة يقول نفس الإيمان عند هذا دليلا على أن هذا العمل عمل المخرج من الملة وكفر عياذ لله الحالة الثانية أن ينفر إيمان في موضع ويثبته الله عز وجل له في موضع آخر أو يثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر كحديث أبي هريرة لا يزني الجان حين يزني وهو مؤمن نفع عنه الإيمان بينما في حديث أبي در أثبت له دقول الجنة ولا يدخل الجنة نفس المشرك وكافر كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال عز وجل إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبلاب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في شم أخيط فالكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبداً أبداً الآبريين وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الزال يدخل الجنة كما في حديث أبي دارة الشابة أن مات لا إله إلا الله دخل الجنة قلتُ إن جنَى وإن شرَق قال وإن جنَى وإن شرَق فهنا أثبتَ له دقول الجنة وإثبات دقول الجنة إثباتٌ للإيمان لا هو. أثبات دقول الجنة إثباتٌ للإيمان لأن الجنة لا يثرو إلا نفسٌ مؤمنة بينما في حديث أبي ورير نزع عنه الإيمان إذن أثبت الإيمان في موضع ونفى الإيمان في موضع استفيدوا من مجموع هذين الدليلين أن هذه النعصية تنقص الإيمان لكنها لا تزيله بالكلية ما هي أخوان؟ أستفيد من هذين النقصين حديثين الحديث أبي درهم وحديث أبي هريرة أن الزنا ينقص الإيمان فهذا الجزء الذي نقص من الإيمان زال عما يزل هذا الجزء الذي نقص زال بقي اصل اليمان هذا الجزء الذي نقص من ايمانه بجناه نأ الزال عن ايمانه وبقي له اصل الايمان موجودة معي على اقوام و قال النبي صلى لا يزني الزالحين يزني وهو مؤمن أي لا يزني وهو مؤمن كايمانه قبل جناه لا يزمي حين يزني وهو مؤمن كايمانه قبل ان يزني بل نقص ايمانه من ظن انه حينما يزني يبقى ايمانه على حاله فهو وادget بل لا بد أن ننقص ايمانه بهذا الزناد معذ character ولا بد ان ننقص ايمانه بشرب الحمر ولا بد ان ننقص ايمانه بعطقهению والدته ولا بد ان نقص ايمانه بشرحه ولا بد ان ننقص ايمانه بغير ذلك من الكباهر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عليه وسلم في مروه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي فتثار يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي فتثار بعض يضرب بعضكم هنا النبي صلى الله عليه وسلم سما قتل المسلم لاخيه أو قتل المسلمين بعضهم رضع وشماه كفارة وشماه كفرة وشك ذلك جيد بيننا لما ذكر الله تعالى المقتتدين من المسلمين قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلفوا بينهما فهنا أثبت لهم الإيمان مع إثبات الاقتتاب وإن طارفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الاكتتام أكبر الله أنهم اقتتدوا وفي نفس الوقت ناداهم بوقت الإيمان وإن طارفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهم بينما في الحديث قال لا ترجعوا بعدي كثار يضرب بعضكم رقابة بعض وفي سورة البقرة قال الله عز وجل ورسمة اقتصاص حياته يوجع الباب قال قبلها قال الله عز وجل فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بإحسان فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان فناداه واسماه أقر فمن عُفي له من أخيه وقال إنما المؤمنون إخوة فيسماه هنا أقم وسمى المؤميون هناك إخوة فدل على أن قتل المسلم للمسلم ليس بكفر مخرج من الملّة ليس بكفر مخرج من الملّة ولكن قتل المسلم للمسلم ينفس إيمانا ولا شك منظن أنه حينما يكثر مسلما بغيّة واجهة حق يبقى إيمانه كما كان قبل أن يكثره فهذا واحد وضع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له والحديث في صحيح الإمام المثلث قل له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل من المشركين فقاتلني فضرب إحدى يدي بالشيك فقطع ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أتأخذره يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختم فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطع ماذا قال قال أسلمك لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن أقول كلمته التي قال هذه الظنوب والمعاصي تؤثر في الإيمان هذه الظنوب والمعاصي تؤثر في الإيمان تأثيرا شديدا وتضعف الإيمان وتنقصه نقصانا عظيما بحسب عظم المعصي والذنب من الكذا فإن ظل أنه حينما يزنى ويقتل أو يسرع يبقى إيمانه كما كان فهو ضال ضلال مبين من العياذ الإله بل هذا الإيمان إذن هنا النبي الله عليه وسلم أثبت الإيمان للقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكفر فنستفيد من الجمع بين المؤدليلي على أن القتل ينقص الإيمان ولكنه لا يزيله بالكلية ينقص الإيمان ولكنه لا يزيله بالكلية إذن وصلنا إلى تعريف الكبير أنه كل ذنب رتب الله عز وجل فعليه ضقوبة دنيوية أو وخوية أو دعن صاحبه أو متي عنه الإيمان وفصلنا في مسألة النفي الإيمان هذه وبينا أن نفي الإيمان تارة يكونه لبيان الخروج من الملة وتارة يكون لبيان نقص الإيمان وعدم زواله بالكلية والمتحصل من مذهل أهل الحق أهل السنة والجماعة من السلف الصالحين من الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن المعاصي ما دون الكفر والشرك لا تخرج العبد من الملة أن المعاصي ما دون الكفر والشرف لا تخرج العبد من الملة وإنما يبقى مسلما عاصيا يحب بقدر ما معه من الطاعة ويبضب بقدر ما معه من المعصر نحبه لإيمانه ونبغضه لعصيانه فيجتمع في المسلم العاصي الحب في الله والبغض في الله فنحبه لكونه مسلم لكن نكرهه لأنه زال حياده نحبه لأنه مسلم ونكرهه لكونه شار نحبه لكونه مسلم ونكرهه لكونه يخفل الردة أو لكونه يشرب الخمر فيستنعب المسلم العاصر حب في الله والبعض في الله بينما الكافر سواء كان كافراً أصلياً كاليهود والنصارى والمشركين أو كان كافراً مرتداً كما وقع في أحد المكفرات فإن هذا لا يحب أبداً وإنما يبغض في الله لا يحب في الله أبدا لا يجوز أن يحب الكافر في الله أبدا لأن الله لا يحب الكافر قال الله, الله والرجل strong فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ونحن معمرون أن نحب من يحبه الله وأن نبغض من يبغضه الله يا أيها الذين آمنوا من يacked منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في شبيل الله وراء يخافون لو لا فنحن نحف من أحذى الله ومن يحفه الله والله يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ولا يحب الفساد ولا يحب الكافرين ولا نحو ذلك من الأشياء التي ذكرها الله عز وجل فنحن يحب ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ونكره ونبغض ما يترهه الله عز وجل ويرضاه فالكاذر الأصل أو المرتد نكرهه ونبغضه في الله عز وجل كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبذا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله ربا هذه درجة ثم تاتي على درجة الدرجه الاخرى المسلم العاصي نحبه لطاعته ونبغضه لمعصيته ودرجه البغض تكون بحسب درجة اثيانه لديك ودرجه البغض تكون بحسب درجه الاثيان لديك فنبغض الزاني المرادي اكثر من بغضنا للزاني غير المرادي لان الزاني المرادي جمع بين كبيرتين فضبنا له أشد من ضغف نبي الذي يزني ولا يرادي وفي نفس الوقت نحبه ونواليه في الله عز وجل إسلامه وإيمانه نحبه ونواليه في الله عز وجل إسلامه وإيمانه تأتي بعد ذلك درجة أخرى وهي في الحقيقة أعلى منها وهي المؤمن التقي فهذا يحب في الله ولا ينضب ولا يضغبه إلا منافق فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن زر ابن حبيش عن عبي بن أبي طارب رضي الله عنه والذي, نفس والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لعبد النبي الأمي إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يضغبني إلا منافق لأن علي رضي الله عنه لا المتقين ليس كذلك فنحن نحب المتقين في الله ونلفبهم أبدا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار من أحبهم, أحبهم الله ومن أبغضهم أبغضه الله لأن الأنصار من المتقين والذين تبوروا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم قد رضي الله عن المؤمنين يجبايا وقت تحت الشجرة وكان منهم الأنصار. فالأنصار من المتقين فحبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة نفاق العياذة لله وهكذا جميع المتقين وهكذا جميع المتقين ولهذا قال الشازع رحمه الله ما ينسب إليه الأبيات أحب الصالحين ولست منهم وأرض أن أنال به شفاعه أثره من تجارته المعاصي وإن كنا شويا في الجضاعة فنحن نحب الصالحين ونحب المتقين لأن الله يحب المتقين اخبرنا في كتابه فقال ان الله يحب المتقين فما دام الله يحب المتقين نحن ايضا نحب المتقين اذا كان الله يحب المحسنين نحن ايضا نحب المحسنين اذا كان الله يحب الصابرين نحن ايضا نحب الصابرين اذا كان الله يحب التوابين نحن ايضا نحب التوابين حبنا تابع لمحبه الله عز وجل ومغبر لبغض الله عز وجل هكذا ينبغي أن يكون المؤمن فهناك طائف من الناس تحب مطلقا وهم المؤمنون وهناك طائفة تحب من وجه وترقض من وجه العصات من المسلمين وهناك طائفة ترقض مطلقا ولا تقب أبدا وهم الكفار على اقتلات درجاتهم وأصناتهم ودرجاتهم قال ويفسق المدرب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة الأصل أن الصغائر لا تفسأ لهذا قال الله عز وجل إن تتتمبوا كبائر ما يتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا وقال عز وجل والذين يستيبون كبائر الإثم والفواحشة إلا اللمن, إلا اللمن. قال العلماء اللمن هي الصغائر هي الصغائر وهذه الصغائر تكفرها الحسنات الماحية تكفرها الحسنات الماحية كالنظر إلى مرة أجنبية في الشارع شارع ذلك هذه صغيرة لكن المثلث الآن يتكلم عن نسألة معينة للصغار نعني أن نتكلم جموماً عن الصغار أن الحسنات الماحية تكفرها ما هي الحسنات الماحية؟ كالثلوات الخمس وكرمضان إلى رمضان وكل الجمعة إلى الجمعة وكالحج المبروح وكما قال لا إله إلا الله وعنه لا شريك له ولو نبو ولو الحمد شيء قدير في يوم مئة مرة فطف عنه خطاياه وإن كانت فطف... كتب الله له كتب طاوله مئة حسر ومهع عنه مئة سيئة وكما قال سبحان الله وبحمده مئة مرة فطف عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد الدحر وهكذا من الحسنات اللاحية هذا يسمى عند أهل العلم الحسنات الناحية تمثوا هذه الصغار كما جاء أيضا في صحيح الإيمان مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى المكتوبة الأحسنة خشوعها وقيامها حطت عنه كذا يفره عنه ذنوبه مالا مكتابل كذلك هذا مذنب عمد هرير رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجتوري بدي الكبائد في رواية ما لم تغشى كبيرة فهذا الصغير تكفرها هذه الحسنات المائية المثلث يقول يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أطرد الصغير يتكلم أن تصنف السفارين رحمه الله يتكلم الآن عن نوع معين من الصغار وهو الإصرار عليك الإصرار عليك قال الله عز وجل إذا فعلوا فحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله فستغضروا لذنوبهم ولم ولا يغضر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا فجعل الله جعل الإصرار مستثنى من هذه المغزرة للذنوب فالإصرار على التضائف يصيرها كبائف هذا مذهب جماهيري أهل العلم وأول من تكمن في ذلك التابعون وكأنهم أخذوهم من الصحابة جلوان الله عليهم أو أخذوهم من قول الله عز وجل ولا نسروا على ما تعالوا وهم يعلموا فالله تعالى استثناء المسرين استثناء المسرين المصر قال العلماء المسر هو المداوم على الزمد الملازم له الذي لا يتوب إلى الله عز وجل منه ولا يندم عليه وذكر أن هناك خمسة أشياء تصير الصغيرة كبيرة ذكروا خمسة أشياء تصير الصغائر كبيرة أولها الافتهانة بها إذا اجتهانت الصغير في الزم تصيره الزم كبيرة ثانيا الفرح بها إذا فرح بهذه الصغائف صارت كبارف صارت بالنسبة له والعياذ بالله كبارف قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما اجمعوا لا يجوز الفرح بالذم حتى وركانا صغيرة من الصغائف بل يجب الندم ثانيا الفقر بها الفقر بها أن يتباهى بهذه الظنوب وإن كانت صغارا التباهي أو الفقر بهذه الظنوب تصيرها كذا الرابع أن يداوم عليها المداوم عليه إذا داوم على صغيرة فإنه مسر عليه القامت أن تذكر الصغيرة من عالم فيقتد الناس به فيها أن تذكر الصغيرة من عالم فيقتد الناس به فيها رقيق بعض هذه الأشياء عليها دليل وبعض دليل عليها لكن الواضح الصغيرة التي تكون كبيرة هي إذا داوم عليها فلم يندم منها هذه تتحول إلى كبيرة طرد بين الإنسان يقع في الصغار وبعد أن يقع في الصغيرة يؤنبه ضمير ويحزن ويتألم على ذنبه فهذا تكثر صلواته وصيامه وحجه ذنوبه هذه وبين إنسان ملازم بهذه الصغيرة ملازمة تدل على افتهانته بها فلا يراها شيء كما قال آنس رضي الله عنه مرارة بقارئ إنكم متعملون أعمالا هي في أعينكم كالسعر كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يقول أنكم لتعملون أعمارا هي في أعينكم كالشعر كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات فالأسرار على الصغائر يحولها إلى كذائر ونقف عند هذا ونجع ما ذقي من وقت لي أبعى السلام فلنقل. يقول ما هو الشرك الذي يخرج مرتكبه من الإسلام جاء هذا مبينا ومفصلا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما كل من جعل مع الله عز وجل ندا أو صرت لغير الله كبارة وتعالى عبادة أو عملا فشركه أكبر فشركه أكبر فمن دعا غير الله شركه أكبر فمن اشتغاث بغير الله فيما لا عليه إلا الله شرك أكبر كمن استعاد بغير الله شركه أكبر كمن توكل على غير الله شركه أكبر و هكذا من فرق بين المشرك والساحر والدجال هذا ما أجده إلى الدرس القادم لأننا ستتكلم عن الساحر و في الدرس القادم حولك يأعجه وسيأتك تقول من فرق بين الشرك الأصغر والأكبر الشرك الأكبر صرف عبادته لغير الله الشرك الأصغر عمل عمل في أصله لا يصرف ليش فيه صرف لعمل لغير الله لكنه وسيلة من وسائل الشرك الأكبر لكنه وسيلة من وسائل الشرك الأكبر أي أن الشرك الأكبر في الأفعال التي تعتبر تقوم مقام المقاصد كالدعاء والنذر والرغبة والرهبة بينما الشرك الأصغر يكون فيما هو من بادي الوسائل كالتوسل الشرك أصغر توسل بالصالحين شرك أصغر كالحالف بغير الله شرك أصغر ونحو ذلك من الأشياء التي يأتي إن شاء الله جعل مع هذه الدروس تفصيلها بتوسعه قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار هذا حديث أبي موسى الأشعر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بالمقتول قال إنه كان حريصا على قتلي صاحبه. إنه كان حديثا فعامله الله, الله بعزم العزم يحاسب عريه العبد عند الله عز وجل بينما الهم لا يحاسب عزم فقلنا العزم والهم أن الهم حركة القلب بلا عمل في الجوال بينما العزم حركة القلب مع عمل الجوال يعني يرفع السيء أو يرفع السكين هذا هم أم عزم هذا عزم ما كرام العمل فهذا يقول الشيخ حسام رحمه الله في تعريف العزم النية يقول هي هي او في تعريف يقول هو العزم الجازم أو النية الجازمه أو يقول هي الاراده الجازمه التي تستلزم وقوع الفعل الاراده الجازمه التي تستلزم وقوع الفعل إن رسول الله عليه وسلم قال انه كان حريصا على قتل الصاحب لهذا يدخل الموضوع. وهذا بخلاف دفع الصاحب إذا دخل عليك صائم أو لط معه خنجر أو ساطور أو نحو ذلك فإنك تدفعه بالأسهل فالأسهل فإلا من إلا بقتله قتلته عند ذلك فرق بين هذا وبين الأول الأول حريص على قتل صاحبي بينما الثاني يريد أن يدفع أدى هذا الشخص عنه بأي سبيل وطريقة يقولون هناك بعض الناس يقولون أن إسبال الشروان مكروه مظلي شحران واو متون بكلام الجمهور كيف ها نحن هم اتهم بكلام الجمهور ورافعين بكلام الرسول الجمهور محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما اثر تعبير من اذاه بالله فيقول ثلاثه لا يسلمهم الله يوم القيامه ولا يذقيهم ولا عذاب الريق المثبت توبته خيلاء قلنا ذا نفس من قول دعى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا هذه هي الحقيقه كنا سنتطرق الدرس القادم فلعلا نرجوها إلى الدرش القادم أو لعلا نجيب إليه إجابة سريعة ثم نفصل فيها في الدرش القادم الجواب أن المقصود بالخلود هنا طول المكر وليس المقصود من الخلود من هنا عدم الخروج من النار فإن الله عز وجل تطقل بين المؤمنين وبين الكاتلين وإن كان عبر عن الخلود في النار في حق الكفار وفي حق قاتل النفس بغير وجه حق لكنه أكبر عن الكفار أنهم لا يخرجون منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بينما المؤمن أكبر الله عز وجل قارش الصحيحين عن أنس وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وفي رواية وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله قاتلوا هذا النص بغير قال, قال لا إله إلا الله لم يخلها قال هل وقع في مكفر؟ مخرج من المله لم يقع وقع في كبيرا التي هي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فيدخل في النار وينفث فيها دهرا من طول ما ينفث قال الله عز وزلعم خالدا فيها أبدا هذا لطول المفث فيها لأن لفظ القلود يطلق على المفث الطويل ويطلق على المفث الذي لا قروج بعده خلاهما يطلق عليه القلود في لغة العراف تقول هل يكفر المشرك مع العلم أنه يصلي ويصوم ويؤمن؟ كنوع كقاعدة نعم نقول من حلق بغير الله كفر كفر مغرد من علم الله أما كعين؟, كعين فهذا فيه شروط وبوابط عند أهل العلم لابد من تحقق الشروط وانتفاع الموانع وقيام الحجة دي. الرسالية على من دعا غير الله عز وجل العيادة بالله تقول ولا ينتهب نهبة لا تشرف بيراها الناس حين ينتهب مؤمن ما حكم او ما معنى ما بين التوسين ينتهب نهبة أي يأخذ نهبة من بيت مال المسلمين يعني غنيمة كبيرة يخرج يختلص مالا كثيرا من بالله من ما للمسلمين من, من كبر هذه النهبة ومن كبر هذا الاختلاف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ينظرون إليه بتعجل مليارات انتهدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا يَنْتَهِدُ نَهْبَةً ذَات شَرَفْ ذات شرف يعني أن هذه النهبة كبيرة في, في نفوس الناس أن هذه النهبة كبيرة يعني ما كثير ليس مال طريق ولا ينتهب نهبه ذات الشرف يرضع الناس اليه فيها ابصارهم وهو حين ينتهبها وحين ينتهبها مؤمن فالنار النار هكذا قال ابو هريره رضي الله عنه ما يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام كل هل نفي الايمان عن من فعل كبيرة في حديث ابي هريره لا يجزئ ذلك انه يزل وهو موجب هل نفي الكمال ام نفي الواجب لا هو نفي الايمان الواجب لان هذا في المستحبات نفي الإيمان الكامل يكون للمستحبات ونفي الإيمان الواجب يكون في حقي الكبائر ونفي أصل الإيمان يكون في الذنوب المخرجة من الملة فالإيمان ثلاث دوافة دائرة كبيرة هي أصل الإيمان من خرج عن هذه الدائرة خرج من الملة الكبيرة كمن سجد للصلاة وكمن لذيص الصريق وكمن دعا غير الله فمن حكم من لا ينزل الله ومن ترك الصلاه وعيانه بالله هذا خرج من الدائره الكبيره التي اصور الايمان داخل هذه دائره دائره اخرى الايمان الواجب هذه الدائره التي هي داخل هذه الدائره الكبرى الايمان الواجب هذا يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات فمن ترك فمن وقع في الزنا هل ترك الزنا إمان موج عن إيمان المعددة. إمان ووج ضرك ز إمان ووج وهما دايع عليه الصل اللهال سللم الصعبة الد الموج على ري. فإذا وقعت الزنا ترض من الإيمان الواجب. لكن إذا دائرة ال داائرة ناداء إلى دائرة القطمة الإمان وما المسلج إائرة الإيمان, الإيمان لكن أرج من دائرة الإيمان الواجب وهنا الزائرة أخرى أصغر من هذه الزائرة تسمى الإيمان المستحب كقيام الميل وصيام الإثنين وصيام القميش والإكتار من ذكر الله عز وجل والإكتار من قراءة القرآن وقتنه وكالصمائع المعروف هذه انتركها خرجنا من الإيمان المستحب إلى الإيمان الواجب وينفعرها دقن في دائرة الإيمان الاستحاثه فالناس بهذه الدرجه فالناس بهذه الدرجات والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه المحمد.